يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم إن الله لا يهدي القوم